سرى راغبا او راهبا وهو يعقل والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد قول الشنفر لعمرك ما ما ايش ما ب ا ل أ ر ض ضيق على الفتى على ايش على امرئ سرى راغبا او راهبا وهو يعقل قوله لعمرك ما ب ا ل أ ر ض ضيق على امرئ ما ب ا ل أ ر ض ضيق اي ش د ة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 في ا ل ما ك ن ا للمرء ذ سيذهب ي إ ي ه ا ل ل م ما على المرء ضيق ما على المرء على ضيق هذا المرء سار ر ى أي ى في الليل يقال س ر ى يسري سرا أ ي مشى في الليل أ ي انتقل وارتحل في الليل من مكان إ ل ى مكان هذا يقال له ا ل س ر ى ساره يسري سرا ً ساره راهبا أ و راغبا ساره راغبا ً أ ي مشى في الليل ح ا ل ك و ن ه يرغب في هذا السوره وهذا الانتقال راغبا ً أ و راهبا أ و ساره وهو يرهب شيئا ً معناه أ ن ه يسري من البلد الذي هو فيه إ ل ى بلد آ خ ر وهو وهو يرغب في هذا ا ل س ر ا ء من البلد الذي هو فيه إ ل ى بلد آ خ ر ومشه و س ر ا ه من هذا البلد الذي هو فيه ل ل ر ه ب ة يرهب يخاف شيئا في المكان الذي هو فيه فيخرج راغبا في ا ل أ ر ض التي ينتقل إ ل ي ه ا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 يقول إ ذ ا كان إذا خ ر ج المرور حرج اللسانه حكذا من من ا ر ض ف م ا ع ل ي ه ض ي ف بعد ذ ل ك م ا ع ل ي ه ض ي ف بعد ذ ل ك ا ذ ا ذي ا غ ب ا أو ر ا ه ب ا وهو ي ع ق ل وهو ي ع ق ل أ ي و ا ل ح ا ل أنه ف ي خروجه ه ذ ا و س ر ا ه وهو ي ر غ ب ف ي ش ي ء و ي ه ا ب من ش ي ء ف إ ن ه إ ذ ا ك ا ن مع ا ل ع ق ل عنده عقل ل م ا ذ ا خ ر ذ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 وهو مقمر كما تقدمت نعم هذا معنى البيت واتركنا ا ل أ ع ر ا ب نعم、مم. وليد و ن ك م أ ه ل و ن س ي د عمل س و أ ر ق ط و ا زهلول و ع ر ف ا ء جيل نعم ق و ل ه وليدونكم أ ه ل و ن س ي د عمل س و أ ر ق ط و ا ز ه ولي وعرفاء ج دونكم ه ذ اهلونا البيت, هذا البيت آخر قال أهلون اي لي غيركم أ ه ل و ن ا اي لي أ ه ل و ن ا غيركم وجدت, وجدت أ ه ل ي ن ا غيركم أ ر و ح ا ل ي ه هذا معناه و ل دونكم أهلون اهلونا ل ذ ي ن وجدهم دون هؤلاء من هم فسرهم أ و بين ه م فقال أ ه ل و ن سيد ع م ل س نوع أ و ل من أ ن و ا ع ا ل أ ه ا ل ي سيد أ ي ذ ي ب فالسيد في ل غ ة العرب ا ل ذ ي ب عملس أي قوي على اي ل س ر السريع هذا العملس معنى قوي على السير السريع أ وصف قالوا العملس و للذئب و أ ن ه الذئب الخبيث هذا, هذا النوع ا ل أ و ل من أ ه ل ه سيد عملس والثاني و أ ر ق ط زهلول أ ر ق ط أ ي نمر نمر يقال للنمر أ ر ق ط وهذا وصف غلب ة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 فيقال هذه ر ق ط ة و إ ذ ا كان هذا اللون في أ ي شيء يقال لذلك الشيء أ ر ق ب وهذا اللون موجود في, في النمر فلذلك يقال للنمر أ ر ق ب وقوله ز ه ل و ل ص ف ة ل أ ر ق ب أ ي زهلول أ م ل س جسمه أ و جسمه إ ذ ا وضعت يدك على جسم النمر تجد ه ذ الجلد ا س م أو ا ج ل مع, الش... مع الشعيرات ناعمة. ناعمه هذا معنى قوله زهلول أ ي ناعم أ م ل س و أ ر ق ط زهلول وعرفاء ج ي ء عرفاء هذا الضبع التي لها عرف أ ي شعر العنق فالعرفاء وصف لمؤنث ومذكره أ ع ر ف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 في... فيكون... فتكون ي ك و ن ف هذه كلها بدلا من قول أ ه ل ي ذكر أ ه ل ب الجدد الوحوش سبحان ا ل ل هم ن ع أي وإيش بعده نعم هم ا ل أ ه ل لا مستودع السر ذائع لديهم ولا, لديهم ولا... ولا الجاني ب م ا جر يخذل هم الاهل أ ه ل شوف ق ل ل هم ا أ وهذا هو ف ص ي ح جدا و إ ن ك ا ن مجرما ف ص ي ح جدا فقال هم ا ل أ ه ل أ ي من تقدم ذكرهم أ و ما تقدم ذكرهم ل ل و ح و ش هم ا ل أ ه ل لا غير فهم مبتدا و ا ل أ ه ل خبر وهما مع معرفتان م ع و إ ذ ا ع ر ف ا ل جزء المبتدا والخبر دل هذا على الحصر يحصل هم ا ل أ ه ل كانوا يقول هم ا ل أ ه ل لا غير لا أ ن ت م ل أ ن ه في حصر ثم بين ما لهؤلاء ا ل أ ه ل من وصف فقال لا مستودع السر ذائع لديهم أ ي وصفهم أ ن ك لو اعطيتهم أ و ذكرت لهم سرا سرا من ا ل أ س ر ا ر يحفظون هذا السر ولا يشيعونه ثم ما, ما تكلموا ولا شيء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 وتجد أ ي ض ا ا م ع ا ن ي ليست قويه نعم. وكل أ ب ي باسل غير أ ن ن ي اذا عرضت اولى الطرائد أ ب س ل وقوله وكل أ ب ي أ ي هؤلاء الوحوش أ ه ل ه الجدد كل واحد منهم أ ب ي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 أ ب ص ل أ ي أ ك و ن أ ك ث ر منه ش ج ا ع ة إ ذ ا عرضت أ ي ظهرت أ و ل ى الطرائد الطرائد جمع ط ر ي د ة و ا ل ط ر ي د ة ما تطرده من صيد أ و غيره في ا ل غ ا ب ة يقال طريده اذا ف ه ي ف ع ي د ة ل م ع ن ى م ف ع و ل ة إ ذ ا ظهرت, ظهرت اولى الطرائد ف أ ن ا أ ب ص ل أ ي أ ك و ن أ ش ج ع منه وفي هذا إ ش ا ر ة منه إ ل ى أ ن ه يفوق هؤلاء الوحوش في الجري على قدميه وكان كذلك كان عداء يسبق الخيل من رجله إ ذ ن فيبين هذا هنا فيشير إ ل ى هذا الوصف له أ ن ه اذا عرضت أ و ل ى الطرائد ما يصاد فهو يبث يطبع هذه ا ل ط ر ي د ة ويلحقه من رجله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 فالتمسي له اكيلا فاني لست اكله وحدي اخا سفر او جار بيت فاني ن اخاف مذمات الحوادث من بعدي ينصح او يوصي زوجته بحال فهذا من كرم لا شك اذا فهنا يقول هذا الشنفرى ولمده الايدي إ ل ى الزار الى الطعام لم اكن باعجلهم في مد ي د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 لكنه هو لا يكون سابقا لهم في ا ل ع ج ل ة وهذا ما يريد هذا إ ذ ن ف أ ع ج ل هنا أ ف ع ل بمعنى اسم الفاعل عجل لا يراد بالتفضيل لفساد المعنى أ ي لا أ ك و ن عجله وهذا كثير في كلام العرب إ ذ ا أ ج ش ع القوم أ ع ج ل و ا نعم ومعنى البيت من هذه الدوله واضحه وما ذاك إ ل ا بسطه عن تفضل عليهم وكان الافضل المتفضل وما ذاك إ ل ا بسطه عن تفضل عليهم وكان الافضل المتفضل وما ذاك إ ش ا ر ة إ ل ى عدم مد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 يحتمل المراد هذا يحتمل مراده يحتمل بالتفضل ويحتمل المراد, المراد بالتفضل أ ن ه و إ ن لم يكن هو الذي أ ع د الطعام ز ا ئ ل ل هذا لكنه على كل حال لا يسرع في مد يده إ ل ى الطعام وهذا أ ي ض ا إ ح س ا ن ل أ ن ه يحسن إ ل ي ه م في تركهم يبدؤون بالطعام كأن هذا إحسان أيضا إحسان هذا هذا مراده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 ماذا عندك و إ ن ي كفاني فقد من ليس جازيا ب ح س ن ولا في قربه متعلل, متعلّل. نعم و إ ن ي هذا معنى و و ض آخر م ع آ خ ر و إ ن ي كفاني فقد من ليس جازيا ب ح س ن ولا في قربه متعلل و إ ن ي كفاني هو لما فارق هؤلاء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 ولا في قربه متعلم فكفاني المفعول ا ل أ و ل هو الياء والمفعول الثاني فقده حتى يتضح المعنى والمفعول الثاني ف ق د ك ف اي ن فقدة أي ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء كفتني خ و أو و ح ش ة وحشة فقد هؤلاء ل أ ه ل الذين كنت معهم لا أ س ت و ح ش هناك ثلاثه اشياء جعلتني لا أ س ت و ح ش ل أ ن ي فارقت أ ه ل ي ودخلت في الوحوش لا أ س ت و ح ش ذلك فبين هؤلاء الذي تركهم فقال فقد من ليس فقد الذي ليس جازيا أ ي لا ي ج ز ي ن ي لا يعطيني لا ليس جازيا ليس بحسن بحسنى ب ح س اي لا يعطيني حسنى حسنى هنا مصدر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 وأبيض إسليت وأبيض. و أ ب ي ض إ ص ل ي ت و س ف ر ا ء عيطل、نعم. ثلاثه اصحاب هذه ا ل ث ل ا ث ة هنا فاعل كفاني ك ف اي ن أي وقاني ما الذي وقاه من فقد هؤلاء أ و ما الذي وقاه و ح ش ة فقد هؤلاء وقاه ذلك ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء م ا ل أ و ل ف ؤ ادم ا ل ش ي ع أ ي معي فؤاد المشيع وفؤاد المشيع هو الفؤاد أ ي القلب الجري ومشيع معناه ا ل ذ ي م ع ه و ش ي ع ة و ا ل ش ي ع ة هي ا ل ج م ا ع ة في ل غ ة العرب أ ي أ ن ه م ع ه ج م ا ع ة ب ه م أ و بها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 إ ص ل ي ت الصاحب الثاني أ ي أ ن معه أ ب ي ض أ ي سيف أ ب ي ض المراد بالسيف أ ي ماء سيف سلاح و أ ب ي ض إ ص ل ي ت أ ي صقيل لماع صقيل لماع و أ ب ي ض إ ص ل ي ت ويش إ والثالث و صفراء عيطل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 هذا المراد من هذا البيت نعم ه ت و ف من الملس المتون يزينها ر ص ا ئ ع قد نيطت إ ل ي ه ا ومحمل ومحمل و قوله ه ت و ف من الملس المتون يزينها قوله من الملزم ختوف اي هذه القوس, هذه القوس وهي صفراء وعيطل العيطل, العيطل الطويل هذه, القو... هذه القوس والقوس مؤنث هتوف أ ي كثير التصويت يصوت كثيرا و ك ث ر ة التصويت يدل على ك ث ر ة الرمي و إ ل ا ما تسمعش ي ء إ ذ ا كان ما ترمي كثيرا فهو دائما يرمي ل أ ن ه في الغابات إيش ماذا سيفعل لا بد من الرمي الكثير هتوف أ ي كثير التصويت يصوت كثيرا من الملسي هو يصف هذا هذه الصفراء من الملسي اي هذه الصفراء هتوف كثير الصوت من الملسي اي من القسي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 وهي, وهي العيدان ا التي تصنع القسي منها هو المقصود بالموتون هنا ومتن الشيء في ل غ ة العرب ما ظهر لك وبان من جوهره ولذلك يقال م ت ن الطريق وقد ويطلق على الظهر المتن إ ذ ن فيقول هذه القؤوس أو هذه القسي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 رصائع جمع ر ص ي ع ة و ا ل ر ص ي ع ة هي ح ل ي ة القوس ا ل م س ت د ي ر ة من الجوهر ومن الخرزات قديما كانوا يزيدون ا ل ق س ي ة بهذا وهذه ز ي ن ة س م ا ر ص ي ع ة وجمعه رصائع قد نيطت بها اي علقت بهذه القوس وبهذه القوس و ب ه ذ ه ا ل ص ف ر ة و م ح م ل أ ي م ح م ل على و ز ن مفعل ا س م آلة و ا ل م ح م ل ك ا ل ح م ا ل ة هي ا ل ع ل ا ق ة ل ل ع ل ا ق ة بكسل عين ا ل ح م ا ل ة و ا ل م ح م ل بمعن ى ما يعلق ب ا ل ق و س و ي ه م ل وتحمل القوس به على الكتف هكذا الحماله ذ يسمونه ي محملا يكون من حبل أ و نحوه نعم إ ذ ا زل عنها السهم حنت ك أ ن ه ا م ر ز ة نعم م ر ز ق ة تكلى ترن وتعول قوله إ ذ ا زل عنها السهم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 لذلك قال إ ذ اذا زل عنها السهم عنها إ خرج السهم عن هذا القوس حنت أ ي حنت القوس والحنين صوت رقيق أو كذا تسمع للقوس صوتا رقيقا هذا الحنين حنت ك أ ن ه ا كان هذه القوس م ر ز ا ة أ ي م ص ا ب ة برزء حسب ع ا د ة الناس الرزق إ ذ ا نزل يغير الوضع في الناس فهو استعار هذا للجماد فيقول إ ن القوس هذه إ ذ ا زل عنها السهم ت س م ى للقوس حنينا حنينا يدل على أ ن ه ا قد أ ص ي ب ا ل م ص ي ب ة ل إ ص ا ب ة ا ل م ص ي ب ة تحن أ و تسمع لها صوت ك ذ ر قيل ي صوت كراهه على هذا ف م ر ج ز ة ماخذنا ما الرزء والرزء في ل غ ة العرب ا ل م ص ي ب ة المصيبة العظيمة كما يفسرونه ا ل م ص ي بفراق ة العظيمة ب عزيز عظيم ل ل إ ن س ا ن من ولد أ و والد أ و ما أ ش ب ه ذلك ممن العظماء فراقه هذا الرزل هذا معنى الرزن كما قال المتنبي رماني الدهر بالارزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي فصرت ه إ ذ ا أ ص ا ب ت ن ي سهام تكسرت النصال على النصال ل ك ث ر ة الرزق النازل ع ل ي ه إ ذ ن ف ه و ن م ر ز ع ة أ ي معتادا للرزايا أ و ل ل أ ر ز ا ي للمصاعب لذلك تحم م ر ز ع ة إ ي ش قال بعض ا ل ث ك ل ا ثكلا ترن وتعول ي ا ل ث ك ل الثكلا يقال ثكلت ا ل م ر أ ة أ ي فقدت ولدها الوحيد فهي فهذه القوس إ ذ ا خرج ا ل س ح م منها فهي ك أ ن ه ا فقدت ولدها الوحيد ولذلك ث ق ل ايش ترن تصوت أ ي ض ا والرنين أ ر ف ع و أ ق و ى من الحنين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 ثقبانها وهي بهل ولست بمهياف هذا وصف آ خ ر له ي ق ولست و ل بمهياف أ ي لست شديد العطش لان المفعال ل ل م ب ا ل غ ة يقال ك و ل ا جاريا في ا ل ل غ ة هاف الرجل يهيف هيفا إ ذ اذا اشتد عطشه إ اشتد عطشه فالمهياف كثير العطش وشديد العطش فيقول هو ليس م ه ي ا ف معناه يقول أ ن ا صبور أ ت ح م ل ا ل إ ن س ا ن يعطش بالطبع لكن يقول أ ن ا صبور ولست بمهياف. لست بمهياف يعشي سوامه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 يرعاها مثلا يقال له س ا ي ما في ل غ ة العرب ف ي ق و ل أ ن ا لست ب م ي ي ا ت ي ع ش ي سوامه معنى ذلك لماذا يقول لست ب م ي ي ا ت ما منا سبته مع ق و ل ه ي ع ش ي سوامه معناه أ ن ه يستطيع أ ن يبو ر د في المراعي و ي ذ ه ب بعيدا في المراعي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 أ ي قطعت اذانها من ش د ة الجوع أ و من ش د ة كذا لا أ و قطعت اذانها من شخص ت ع د ى عليها مثلا وهذه كل م ع ا ن ي م ع ر و ف ة عندهم و أ ه ل المواشي يعرفونها جيدا م ج د د ة س ق ب ا ن ه ا وهي بهل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 فما الضرع الثدي من الحيوان يربطون بشيء、رأيت. لا صرار على ضريها فهي بوهل م ت ر و ك ة لا ر أ ي معها أ ي ض ا فيقول أ ن ا لست ليس ليست سوامي كسوامي من هذا حاله إ ن م ا أ ن ا أ س ع ى بسوامي و أ ت و غ ل في الغابات ف ي ا ل م ر ا ع ي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 الجبا هو الجبال أ ك ه ا هذا أ ي ض ا معناه ج ب ا ن ضعيف لكن مع فرق في المعنى و ل أ ن ا ل أ ك ه ا قد يكون ضعفا من ح ش م ة أ و ه ي ب ة أ و ما أ ش ب ه ذلك تقول فلان يتكهى فلانا أ ي يهابه فيضعف أ م ا م ه أ ن يتكلم بكذا أ و كذا أ و ما أ ش ب ه ذلك هذا نوع من الضعف والجبن لكن هناك جبن ليس شيء ليس من هذا ليس بهذا يكون جبنا شديدا و أ ك ه ي أ ت ي بهذا المعنى وهو المراد هنا أ ي أ ن ه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 أ ق ا م به بها ب ه مثلا إ ذ ن فمرب اسم فاعل من اربى اي مقيم مرب باهله أ ي لست مقيما ها بعرسه لست مربا بعرسي أ ي بزوجتي ب ا م ر أ ا ي لا افارقها لست دائما دائما مقيم معها ملازم كذا ل أ ن ي رجل أ ا بد من التحرك من هنا و هنا واعود فلست ملازما دائما مقيما عند عرسي والعرس هي المراه او زوجه ا ل إ ن س ا ن لست م ر ب ا بعرسه عشقا ل يطالعه يطالع يطالعها اي يراجعها ويستفتح ه ويطلب منها ا ل آ ر ا ء ف ي ا ل أ م و ر وما اشبه ذلك يطالعها في ش أ ن ه في أ م ر ه أ ي في أ م و ر ه ل أ ن ا ل ش أ ن مفرد و أ ض ي ف إلى الضمير فهذا يدل ل العموم و إ ن كان لفظه ا ل ش أ ن مفردا لكن إ ض ا ف ت ه إ ل ى ا ل م ع ر ف ة الضمير يعم وهذا كثير في كلام العرب ومنه قوله تعالى وَإِن تَعُدُّوا تُحْصُوهَا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تعدوني متى هذا واحد و أ ض ي ف إ ل ى م ع ر ف ة هو الله فدل على العموم فهكذا ا ل ش أ ن واحد م ف ر د اضيف إ ل ى ا ل م ع ر ف ة والضمير فكان بمعنى الجمع يعني معناه نطالعها بشؤونه فهو رجل لكن ما عنده ر أ ي ه لانه ضعيف هو يريد نقول كذا أ ن ا رجل عندي رجوله ليست الامور ليست ا م و ر بيد زوجتي فقط لا يطالعها في ش أ ن ه كيف يفعل إ ذ ا حصل شيء من شؤونه ما س ت ط ل ع ت ص ر ف ي س أ ل زوجته إ ي ش ر أ ي ك وماذا كذا والا ما تحرك يقول أ ن ا لست بهذا هذا مراد مرب ب أ ه ل ه يطالعها في ش أ ن ه كيف يفعل أ ن ا لست ب ذ ل ك نعم ولا خرق هيق كان أ ن ف ؤ د ه به هيق يظل يعلو ويسفل المكاء ولا ك خرق أ فؤاده يظل به ا ل م ك ا ء يعلو ويسفل ولا خرق هذا كله أ و ص ع في نفسه يقول ولا خرق أ ي لست بالخرق والخرق هنا في ل غ ة العرب ي المتحير من ش د ة الحياء والخوف الذي ما يتصرف من ش د ة الحياء والخوف مثلا وهذه سيد محمود لست خارقا ولا خارق اي لست بمتحير تحيرا شديدا أ و مضطرب إن شئت قلت مضطرب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 فيقول أ ن ا لست ك ا ل ظ ل ي م أ ي ض ا خواف ل أ د ن ى شيء أ ت ح ي ر و أ ذ ه ب يمنه و ي س ر لا هذا المراد ولا خرق هيق كان فؤاده ك أ ن قلبه يظل به ا ل م ك ا ء يعلو ويسفل يظل به ا ل م ك ا و أ ي ظل هنا بمعنى يدوم هذا المراد يظل به المكار و ا ل م ك ا و اسم طائر صغير أ ب ي ض يقول بعض أ ه ل العلم إ ن ه كثير الوجود في أ ر ض الحجاز لكن على كل حال هو طائر صغير أ ب ي ض له صفير صفير هذا الصفير هذا اسم صوت مصدر للصوت صفر يصفر صفيرا فهذا المكاو كثير التصفير يصفر كثيرا ولذلك قيل لو مكا بتشريد ا ل ك ا ف وضم الميم ل ل م ب ا ل غ ة ل ك ث ر ة صياحه وصفره وهو ماخوذ من مكا يمكو مكاء م ك ا ي و مكاء أ ي ص ف ر وجمعه مكاكي مكاكي جمع مكاء كما قال كأن مكاكي ر القيس أ ن م ك الجواء غديه سلبن او صبحن ا سلافا من رحيط مفلفل يصف ي المكاكي بهذا تكثر الصوت تكثر التصويت تصفر كثيرا فيقول ا ل ش ن ف ر ة أ ن ا لست بهيق ولا خرق ي قلبي ك أ ن قلبي بيدي او بي عند هذا البكاء يتغير او يتنقل بقلبي يصفر ل أ ن ه طائر صغير يتنقل على ا ل أ ق ص ا ن هكذا ب خ ف ة و س ر ع ة وهذا دلل الاضطراب ليس لهذا الطائر ثبات إذن ف ك أ ن أ ن ا لست خرقا هيقا ك أ ن قلبه مع هذا ا ل م ك ا ي يتنقل به ي م ن ة ويسره يعلو به وينزل لست كذا اي معناه انه ثابت في قلبه ثبات وليس خوافا هرقا خيقا هرقا هرق ر ق ا هيقا نعم ولا خالف د ا ر ي ة متغزل يروح ويغدو داهنا يتكحل ولا ايش ولا خالف د ا ر ي ة أ ي لست كذلك خالفا والخالف المراد ب ه هنا المتخلف عن الخير, عن الخير المتخلف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 داريه ولست كذلك رجلا داريا ن س ب ة إ ل ى الدار ن س ب ة إيش إ ل ى الدار أ ي لست ملازما لداري دائما لا أ خ ر ج منها ولا ب د م ن الخروج للسعي فيقول لا أ ن ا لست د ا ر ي ا ملازما للدار دائما لا هذا المراه ولا داريه كذلك ا و ا ل ت أ ء هنا للمبالغه ا ل ن س ب ة إ ل ى الدار دار داري أ ي يلازم الدار ولا يخرج منها لست ب ذ ل ك ولا مخالف داريه متغزل أ ي متغزل الذي يراود النساء ويحادثهن دائما هذا المراد المتغزل من غزل يغزل غزلا إ ذ ا حادث النساء او كذا فتغزل أ ي تكلف هذا الغزل و داومه هكذا فلست ب ذ ا ك نعم متغزل يروه و يغدو أ ي يدخل في المساء و يدخل في الصباح أ ي يصبح و يمسي داهنا يدهن جلده بالدهن فقط في الصبايا تجده عنده الدهن الذي النساء, النساء و يدهن نفسه به وفي ا ل م س ا ئ ل كذلك يقول أ ن لست هكذا معناه يقول أ ن ا لست على أ ح و ا ل أ و عادات و أ خ ل ا ق النساء أ ن ا رجل عندي أ خ ل ا ق الرجوله ما عندي التغزل الكثير والدهان لا يروه ويغدو داهنا حال كونه يدهن يتكحل أ ي يستعمل ا ل ك ح ل في عينيه ويتشقه بالنساء دائما هكذا انا لا انا لست ب ذ ا ت نعم ولست بعل شره دون خيره أ ل ف إ ذ ا ما رعته ت ا ج اعزل ولست بايش بعل كذلك العلم كما سبق ان قلنا في ب د ا ي ة الدرس اللفظ الواحد قد تكون لها عده معاني ف ع ل ه ن ا ي أ ت ي بمعنى القراد القراد تعرفون القراد و ي أ ت ي بمعنى الرجل الذي لا غنى عنده في الخير عند في الحرب ولا عند ا ل نزول الضيف لا تجده ما عنده غنى أ و <تصفيق> العل يكون بمعنى الرجل الصغير ا ل ج س م الكبير في السن الجسم صغير وكبير في السن هذا عند العرب معناه هذان الأمران مما يضعف الرجل هذا ن الامر أ م ر ن م يعيش ه إذا كانوا صغير في الغرفه العامه س ن ويعيش في ب ه ذ ا ا ل ع ل غ ي ف ه العامه دون خير هذا, هذه ج م ل ة وصف ل ل ع ل ل شره دون خيره ما معنى هذا الشره دون خيره هل معناه أ ق ل من خيره أ و أ ز ي د فوقه أ ز ي د المقام يقضي هذا بحسب المقامات التي تستعمل فيها ل ف ظ ة دون ل أ ن الدون ت أ ت ي لمعالم ل ف ظ ة الواحده عده معالم ف إ ذ ا قلنا دون بمعنى ازيد يكون ف و ق شره دون خيره لست بذلك نعم نعم طيب يصلح أ ي ض ا كذلك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 لست ب أ ل ف ه و إ ن م ا قال أ ل ف ل ن و ص ل ممنوع من الصرف ل ل و ص ف ي ة وزن الفعل أ ل ف ه اذا ما رعته احتاج أ ع ز ل أ ل ف ه معنى أ ل ف ه اي لست بالذي لا غناء عنده في الخير عند اصول م ن ا س ب ة ل أ ن يقوم بفعل خير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 هذا معنى الف و أ ل ف ي أ ت ي لمعان ك ث ي ر ة منها الرجل المتدان الفخذين, من السمن المتدان الفخذين من السمن وهذا عند العرب معيب في الرجال مستحسن في النساء هذا الألف ويدل على هذا من باب البيان قول بعضهم لعل م شعراء ا ل ح م ا س ة تساهم ثوباها ففي الدرع ر ا د ة وفي المرط لفاوان رد فهما عبل فوالله ما أ د ر ي أ ز ي د ت م ل ا ح ة و ح س ن على النسوان أ م ليس لي عقل ف أ ل ف لفاواني قال لفاواني أ ي فخذاني ضخمتان ي أ و ضخمان ا ي أشيخ س ق ا خ ي م ل ت ف ا ي س ايش إ ي م ل ت ف ا ي نعم ملتفان لكن هذا يختلف عن ل ل ف و ا ن ه ن ا اللفوان ه ن ا بمعنى فخذان ضخمان هذا ا ل م ر ا د في هذا البيت ف ي أ ت ي أ ل ف لهذا المعنى و أ ل ف ي أ ت ي بمعنى ثالث ي أ ت ي بمعنى الشخص الذي ي م ل أ لسانه فمه فما يستطيع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 ولست بمحيار الظلام إ ذ ا ا تحت هدى ا ل ه و ج ل ل ع س ي ف ي أ ه ماء ه و ج ر ولست يقول ولست بمحيار الظلام من أ و ص ا ف ه يقول لست بمحيار الظلام ومحيار على وزن مفعال أ ي كثير ا ل ح ي ر ة و إ ض ا ف ة إ ل ى الظلام يقصد ه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 ها اي ولست خائفا كمن في الظلام او الخوف في الظلام اذا انتحت هدى الهوجل العسيف يهماء هوجل اي لا اخاف اذا انتحت يهماء اي اعترضت وقصدت يهماء, يهماء هذا ا ل ف ل ا ت ا ل و ا س ع ة التي لا علم فيها ولا يهتدى ل ط ر ط ه ا يقال ي ه م ا ء وهوجل كذلك ياذب بهذا المعنى إذن فيكون هوجل بعده بدلا أ و عطف ب ي ا ن للتوكيد يهماء هوجل يعني هو واحد. أي إذا هذه اليهماء العسي في معنى اعترضت هدى هو هذه الهوجل واحد إذا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 فهذا قليل ليس بقياس كما يقولون ا ل آ ن خريج وهذا اسمه فعول وليس فاعلا فهذا في ا ل ح ق ي ق ة فيه شيء ليس بمقيس العسي أ ي الكثير التعسف في السير أ ي الكثير المشي على غير هدى ا لا ذ ي يمشي غير على ل هدى ي ع ر ف الطريقه ماشي كذا ما أ د ر ي اين يذهب ربما يقول هذا, هذا يا هذا دربي ثم يقول لا ا لا لانه ل ل ه ليس يأخذ م ا يعرف الطريق فهذا يقال عسير ما مشى على غير هدى كما قال الطغرائي في لاميه العجم فسر بنا في ذمام الليل معتسفا ف ن ف ح ة الطيب تهدينا إ ل ى الحلل فسربنا في, ذمام في ذمام الليل معتسفا معتسفا ذمام الليل الشاهد محل في زمام الليل معتسفا حال كوننا أ و حال كونك لا تعرف الطريق لست على هدى على ب ص ي ر ة تمشي هكذا إذن اذا ل ل ع س ي ا ي يمشي ي ك ث ر ل اعترضت غير هدى إذا ا هذه اليهماء الهوجل طريق الهوجل شفت الهوجل الذي استقدم أ ي ض ا وبعده ا ل ع س ي الهوجل بمعنى آ خ ر الهوجل يقال, يقال انه الرجل الذي طويل سريع يمشي على غيرهن سريع ماله هكذا طبعا ل و خ م الوخم الثقيل الذي لا يدري مع هاكر يقال يطلق الهوجل عليه أ ي ض ا أ ي إ ذ ا اعتربت هذه, أو هذه اليهماء ه و ج ا الهوجل طريق الرجل العسيف الذي يمشي على غير ه د ا وليس ثابتا وهو وخم ثقيل لا أ ت ح ي ر مثل تحيره كاني أ ن ي في ل ل ل ظ ا م أ في الظلام فاني إ ن ل أتحير فإني لا أ ت ح ي ر تحير الماشي في الظلام كما يحصل لهذا العسيف سلام سبات ورباطه جعش هذا المعنى نعم هذا الان خمسه ع ش ا ل س ا ش ر ه ذ ه ه احسن الله اليكم واجزاكم الله, الله خيرا معلوم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه استغفر الله تعالى يتكحل ايضا <تصفيق> <هو> ما... <تصفيق> لا لا هو قصده ليس هذا خارج السنه هو يدقون الكحل معروف أ ن ه من ز ي ن ة النساء وقد يتكحل ا ل إ ن س ا ن للدواء و ل ل س ن ة وكذا لكن هو لا يريد هذا هنا لا يريد هذا هنا هذا بعيد ل ل س ن ة هذا ما أ د ر يريد ما ي هذا هنا ي ف ه م تفهم ثم هو كما سبق ق ل ت المعاني هو رجل يتكلم رجل عادي كما يقال يتكلم ب مع ا ن د ه ولا يدخل في ايش في ا ل د ي ا ن ة و في كذا بل كلامه تجد بعض ك ل ا م مخالفا للشر كثيرا بعض ه كذا وبعضه على, الع... على الطبع و ا ل ع ا د ة وبعضه مخالف الشر وهكذا تفهم آه. هذا. نحن نريد أن نعرف العربي ا ا ها م ن من ي بعيد هيطي م افهم شرق الشرع الشرع هذا اما الشرع هو كذا وهو بعيد الآن. ولا هو فهو خرط、هيطي.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 والاخرق في لغه العرب يستعمل ايضا في الشخص الذي لا يحسن فيه إلى شيء مثلا وليس احمق لكن مثلا ما, مثلا ما اعرف صناعه السياره ولا كذا في امور كذا يقول انا اخرق في هذا اي ما مارسته ولا اعرف كيف اصنعه ويقال اخرق وكذلك خرقا يقال للمراه التي تكون كذا العرب تطلق هذا على المراه التي لا تعمل في البيت ل ر ف ع ة مكانتها أ و لكذا أ ولكذا فيقال خرقاء ها كما قال جسم خرقاء م ح ب و ب ة غيلان ذي ا ل ر م ة ذلك الشاعر البدوي الجزل في عصر بني ا م ي ة هو ر أ ى هذه ا ل م ر أ ة على و ل م ر ة راها ف ع ج ب ت ه ف ر د يتصل بها استغفر الله وقال لها ف ج فجأة والله لا أ ر ي د منك ش ا ج ة أ ر ي د شيء انا جوعان ا ا ل أ ك ل وكذا ا س ت ع لي طعام فقالت له أ ن ا خرقاء م اي معنى؟ أ لا أ ح س ن الطبخ وليس م ع ن ا أ ن ه ا حمقاء فرق بين ذا وذا فقالت فقال ت انت خرقاء قال نعم قالت نعم كيف هذا ويريد طريقه يداخلهم هذه ايها طيب هوذا ايش معناه في هذا الحديث اي هوذا هو هذا الذي يقول الان م ع ن ز و خرقاء وهذه اسم محبتها ايش اسم غيلان كما قال هيهات خرقاء الا ان يقربها ذو العرش وشعشعنات ا ل العياهيم ي س ف ه ا ك ذ ا إ ذ ا فخرقا معناه هنا لا تعرف ا ل ص ن ا ع ة ليست ح م ق ى هنا لكن ما تعرف العمل ذا يظل م ك يظل يظل يظل يظل بيه. بيه. أيوه. أيوه. أيوه. نعم. لا لا. هذا يظل يظل ا ل يظل يظل يظل يظل يظل يظل يظل يظل ي ظ يظل يظل يظل ي ظ هو وصف الذي تقدم قبله ايش ل ولا ص ف ا ذ ي قبله ل و خارق هيط كأن, كان فؤاده يظل به المكاو فؤاد ه قلبه, كهذا قلبه هذا القلبه مع المكاء الطاري الصغير هذا الطائر يطير به بفؤاده ه ب إ ل ى أ ع ل ى و إ ل ا س ف ل ويصفر وهذا دل ة على عدم الثبات أ ي و ه يدل على ا ل ا ض ط ر ا ب لمن هذا الفؤاد بيده لفؤاد هذا الذي بيده بيده الطائر وكذا رأيت نعم انه هو كثير أ ن ت ا ل آ ن افهم الذي معنى ا ل آ ن هنا كم ذكرنا يكون أ ي و ة أ م ا م وفوق و تحت نعم ي أ ت ي نعم ي أ ت ي نعم هذا حسب شوف هذا سبق ان قلت لكم هذا حسب, حسب المقامات المقام الذي ت أ ت ي ل ف ظ ة دون فيه ت ن ت ب ر السياق ها صمت الكلام من أ و ل إ ل ى آ خ ر تتامل فيه حتى تكشف المراد من معنى دون لا لكن الآن الآن لا ما وما ما أما هو موجود موجود بعد أذكره أذكره طيب ل الان بس هو ف ز هذا ل آ يقال إ ذ ا احتمل ما دام لدون معاني ف إ ذ ا أ م ك ن ان تفسر دون في هذه ا ل آ ي ة بمعنيين أ و معان ي أ ك ث ر وهذه المعاني أ و المعنيان صحيحان ا ل شرعا فهم كلام ي صحيحان ا ل شرعا ف يفسر به وهذا ما ذكره إ م ا م المفسرين محمد بن جرير الطبري في تفسير الكتاب مثل هذا ف ي ا ل ق ر آ ن ف إ ذ ا كانت ا ل ل غ ة ا ل ل ف ظ ا ل ع ر ب ي ة لها معاني ع د ة وهذه المعاني ا ل ع د ة تصله شرعا لهذه اللفظه لهذا المقام فتفسيره به لا معنى صحيح لكن يبقى ا ل آ ن هل نرجه بعض المعاني على البعض ا ل آ خ ر وهذا الترجيع نفعله أ و ن أ ت ي ه باستحضار تفاسير السلف و خ ا ص ة تفسير رسول الله اولا نفسه ثم ا ل ص ح ا ب ة و هكذا حتى نستطيع أ ن نرجه إ ذ ا أ ر د ن ا ا ل ت ر ج ي ل لكن من حيث ا ل ج م ل ة ما دامت اللفظه صحيحه بهذه المعاني في ا ل ل غ ة فنقول صحيح لا غبار في مثل هذا نقرأ <تصفيق> <تصفيق>